أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوبه يومئذ واجفة أبصرها خاشعة أبصرها خاشعة يقولون إن لم أودون في الحافرة أذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة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 أخرج منها ما ومرعاه والجبال أوساه متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى